وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ نَجِيُّونَ إِلَيْ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا ناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون انما لا يظلم الناس شيئا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ كَبَعْضِ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ إِنَّكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَكَذِبًا الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ إِنَّكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 لكل امه اجل لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون اذا جاء 129. ويأتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَمْ آنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أَلَمْ آنَ وَقَدْ كنتم ثقيلا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ثم وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لحق